مَا وَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَوَنُ أَنَّهُمْ مَانِعَاتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنْ اللَّهِ فَأَسَاءَ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا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 كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله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 ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما أفاء الله على رسوله فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء من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 يَتَغَوَّنُ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانَهُ وَيَنصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ 119. ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه هم المفلحون وَالَّذِينَ نَجَوْا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَ اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ عزيز لا امنوا ربنا انك رؤوف رحيم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 ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم وَلَإِن قُوتِلُوا لَا يَنصُرُونَهُمْ وَلَإِن نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنْ اللَّهِ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 يُسَبِّحُ لَهُ ما فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ